شاعرني مرسال الفرح حب حب حب فج يا ايمن مرسال الفرح الليل بيجنا حلم المرح شايم مرسال الفرح الليل بيجنا حلم المرح بالمهد ضيع عيني بالمهد ضيع عيني عاشق لك وبهالعشيق ما ينخفي احساسي في نسمه من حبك غدت مرتبطه بين فاسي مو قلبي وحده بهالعشيق يطرق لك اجراسي كل جسمين بظلك من جسمي الراسي الراسي حتى العجب مثل العجب لما النظر حبي والهس باب عاف العتاب وتمسكي بقلبي وتمسكي بقلبي قلب حتى العجب مثل الجبر وبحب باح وما صبر حتى العجب مثل الجبر وبحب باح وما صبر المهض ضيع المهب ضيع عيني ابو وي يا طيوفه فاقد الجفين بالدمع كتب للمهدي ما عوفه كم قصه صارت بالعشيق نسمعها مألوفه وعشق الخصاصه للعشيق سوان سال وفون <تصفيق> كل ما يمر يومن تقول تتحقق امالي حر الصبور مثل الجمهور للمنتظر غالي الحال كل ما يمر بالزمن العمر مدفوع الثمن كل ما يمر بالزمن العمر مدفوع الثمن, الثمن المهد ضيعني المهد ضيعني ابو غرام وعدك كلام من الدواوين شوق ومرار وكن سلام للمهد ضيعني للمهد ضيعيني يا من مرسال الفرح هاللي لبي جناح المرح شايل من مرسال الفرح هاللي لبي جناح المرح المهد ضيع عيني المهد ضيع عيني سالف انا بحبك صرت لهل الهوى العذري سنهم بكا شاهدوا بمحبتك صبري بدروني بمحبتك ذبت يا المهد من صغري طري يوصلك اظل لو لحظه من عمري ولحظه من عمري ودنطرك وصورك عطرك رياحيني واتذكرك وعدك ترك جرح حب وسط عيني جرح حب وسط عيني ودنطري يوصلك اظل وقلب مجدود الامل ودنطري يوصلك اظل وقلب مهد ضيع عيني ام ابو <مهدو> غرام وعد الكلام من الديواني شوق ومرام المرح شايل من رسال الفرح الليل بيجناح المرح للمهد ضيع عيني اشواكك تبهار يا مهديها وبايدك يجروح الزمان ترجع تداويها اشواكك منك كثر الصبور ما ضل صبور بيها ردت تجي ونار البعود جيتك تطفيها تطفيها لما يفيها بالما احنت قلب الحزن متوشح عيوني قول يا اللي جن اصرخ وين وابكي هن وجهنا يظنونني والصبر يبي الليل النجم وضيه ناس راح ونسجم والصبر يبي الليل النجم والتوزيع يوسف الصبيحاوي و باقر الحجامي وجمال سلام للمهد ضي عيني من رسال الفرح هلل المرح شايل من رسال الفرح هلل المرح للمهد ضي عيني للمهد اداء الردود الحسينيه من حسين الموالي الكلمات للشاعر الحسيني وليد الخفاجي هذا ونسالكم الدعاء